「君の声を聞いて ر ب ください」 م و ي و ع ه النابلسي ي و ا و للعلوم ا ل ا رب ش ق ي ا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث منال يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى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 ن ا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا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 تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر أ ح د ا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إ ن س ي ا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 ل ف ض ا ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ي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 الله ر م و ر ب ك م ف ا ع ب د و ه ذ ا ص ر ا ط م س ت ق ي م ف ا خ ت للعلوم ف ا ح ا ل للذين ك ف ر و ا م ن مشهد ي و م عظيم أ س م ع بهم وأبصر يوم ي ا ت و ن ا ل ك ن ا ل ظ ا ل م و ن اليوم في ضلال في مبين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 يا أ ب ت لا تعبد الشيطان إ ن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من فتكون للشيطان وليا قال لهتي يا أخاف عذاب الرحمن قال أراغب ننتعنا إبراهيم أبت أن لأرجع فتكون تنتهي من لم لئن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه تدعون اسماء الله ا ل ح س ن ا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبينا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 وناديناه من جانب ا ل ط و ر ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أ خ ا ه هارون نبينا واذكر في الكتاب اسماعيل إ ن ه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 موسوعه ا ل ن ا ومن ذ ر ي ل ل ع م و م ا ل ا س ل و م ن ي ه اسماء الله الحسنى آيات ا ل ر ح موسوعه ن خ ر ج د ا ب ب ك ي فخلف من د م خ ل ف ن ض ا ب ل س ا للعلوم ا ت ا ل و ا س ل ا م ن ت ا ب و س م ن وعمل ص ا ل ح ا ف أ و ل ئ ك ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة ولا ل ي م و ن شيئا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 لفضيله ا ل ي ك ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل ك ي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 أ ن ا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل ش ي ع ة ايهم و موسوعه النابلسي ن ل ع ل و م ا ل ا ص ل ي ا وإن م ن ك م إ ل ا و ا ر د ه ا كان ع ل ى ربك ح ت م ا ق ض ي س ثم ننجي موسوعه النابلسي ي للعلوم ي آ ي ا ل ا ق ا ل ا ل م ي ن ك ف ر و ا للذين آ م ن و ا أ ء الله ف ر خير ي ي ق ن ا ل ح س ن نديا وكمهلكنا قبلهم من هم أحسن أثاثا شركه ئ ي قل من ا الضلالة ن في فليمدد ل الهدى ر ح م ن ح ت إذا ر أ و ا م ك ه دعويه ن إ غير ا ب ح ي ه ذات مضمون من ه ا ج ت م ا ن ا و أ ض ع ف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أ ف ر ا ي ت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال لاوتين مالا وولدا أ ط ل ع الغيب أ م اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 فانما يسرناه بلسانك لتبشر به, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم, هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا